إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خاردون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 لا يحزنكم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطر السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وَعَدْنَا لَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ بَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِرِينَ